صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثر صلى عليك الله مغيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الورى كابل الارواح وهي رخيصة ونحارب العرب